اللهم اهدني في من هديت وعافي في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليك وَلَا يعِزُ مننْ عادي كبَا ق رَبَّّن